Ayo تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبته ولا ولدا وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا من الجن فزادوهم رأقا وإنهم ظنوا كما ظننتم يبعث الله أحدا وإنا لمسنا نا نقعد منها مقاعد السم فَمَنْ يَسْتَمِرَّ لَنَيَدْرَدَهُ شِهَابَ الرَّصَدَ وَإِنَّا لَا نَدْرِي أَشْرُو نُرِيد بِمَا فِي لَبُدِّ أَمْرَادَ بهم رَبُّهُمْ رَشَدَ وَإِنَّا مِنَ الصَّادِقُونَ وَمِنَّا لَنَذَالِكَ كُنَّا وَإِنَّا <تصفيق> غَنِمْنَ لَنَا أُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاصِفُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَقَامُوا وَعَلَى طَرِيقَتِنَا أَسْقَيْنَاهُمْ لنفتنهم فيه، ومن يعرض ذكر ربه نسلقه عذابا صعدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا. نِلَيُدِيَنِ مِنَ اللهِ احدٌ ولن تجد من دونه ملتحدا الا من الله ورسالته ومن فسيعلمون ما أضعف ناصرا وأقل عددا قل ندري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي يسقف، فإنه يسق من بين يديه ومن خلفه رصاً، ليعلم أن قد بلغ رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء. ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإلا <ويل> قلوب عليهم تربيه <تصفيق> الاولاد <تصفيق>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 سيهم انهل هم قليلا لدينا رسولا شاهدا, عليكم شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يدعل الولدان جيبا لَنَاكَ والله يقدّر الليل والنهار علم أن تحصد فتابع عليكم فقرؤوا ما تيسر من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 الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فقهر والرجز فهجر ولا تمنو تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في النافور فذلك يوم يسير على الكافرين غير يسير ظني ومن خلقت وحيدا وجعلت له ما لم ممدودا وبدينا شوودا ومهدت له تمهيدا اننه فكر قد فقتل كيف قدى ثم قتل كيف قدى ثم نظ ثم ابس وبس ثم ادى استكبر فقال ان هذا لساحرين يوت ان هذا سأصليه سقف وما ادراك ما سقف لا تبقي ولا تذر لو أحد للبشر عليها تسعة عشر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين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 Stay somente قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن طعم المسكين شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصورة بل يريد كل